إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وأولئك هم وقود النار كذا بآلف الزحون والعين كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا هُمْ بِدُورٍ عَادِلٍ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُولَىٰ وَتُشْرَنَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وذكى لكم آية في فئتين التقطا فئة يرونهم مثل إمرأين والله